لا يهد أصولك. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه هذه هذه في هذه انها لا تزيد من غير محمول او في عمله منغول فان كانت افضلنا الاثراء و ايضا النسيان ففي الجهل فالانسان يعظم في حال الاثراء بما لا يعظم في غيره و في حال النسيان بما لا يعظم في غيره فمن موانع المؤاخذه الاثراء النسيان وكذلك الجهل لكن فيه تقصير ما قال ان يكون في فعل محظور أو في تطلق هذا الجهل من يكون في فعل مأمور في فعل محظور، منعك الشارع من فعلك أو في طبق مأمور أمرك الشارع به فيقرح حدود الجهل مع فعل مأموري مع طرق المأمور أو فعل المحضور ما هو قالت إن كان في فعل الحبور إنه لا يترسل على أي شيء وإن تطور هذا كان قائلا هذا كان في فعل محضور ذكرت شيء. معناه لا إث ولا إثياء بالفعل مرة أخرى هذا في فعل إيه؟ المحضور المحظور. حتى وقت فعل المحضور طرق المأمور بالجهل لا يأتي من لكن ما من بعد مجهة القضاء وخلاف أول إعادة فالمحبوب في الجهل لا يغمر الإنسان بإعادة الشيء يدل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم يوم كان يصالحون المسلمين فقرع نعليه فخرعت صحابتني عالهم فلما خرر من الصلاة قال ما احملت ذلك قال يا رسول الله رأيناك اتعالت ذلك ففعلنا فتح فقال أنا إنه قد جاء لي جبريل فأحضرني ان نبيه ما إيه أكد طيب المالك فقال ما يتم الصلاة ولا بدأ من جديد أكد فما على إنه فعل المحبوب لا يغمر الإنسان بالإعادة فيه وإنما يعفى عنه أما المأمور فإذا الإنسان لا يؤخذ لجهة الإذن لكن يعيد يدل على ذلك الحديث صاحب اللمعة لما أمره أمن يعيد الرؤى للصلاة ليه؟ لأنه هذا مقمون وهو لا أبو به للصلاة هذا مقمون نعم السؤال السيدان والله بخصة لا القضاء ولا لا في كل شيء ولا يكون في فلو ان رجلا جمع كل جزم في ذهاب العظام ضاعفا ان الفجر يرفع ثم تبين ضلوعه فليس عليه اثم ولا قضاء ولا تخفاض لانه معبود ولو تشكل الانسان في صلاته جاهلا فليس عليه ولا قضاء ولا وهذا لا اشكال فيه في جامل كبيل شبعي ولا اشكال فيه في جامل تطوري والمقضيط قولنا اقول اذا طرد اجتناه التحقور جاملا فلا يغلو من حاله لا ان يكون مفرطا او غير مفرط فالجام المفرط لا شيء لا ولا اثنى هذا هو الذي <سؤال> تنقضيه الامه <سؤال> بعد التامل بانه معبود ومن ثم العبد ان يكون الاثنان بانشئا في دائره السعيده لا عن احكام السعيده شيئا فهذا لا شيء عليه فلا يلتزمه القضاء سواء اداره العباده اصلا او أو فيها او برهن او مناسب شيء إذا كان مردين وذلك يردونه كما تطعونه هذا حديث المسيح الصلاة هذا حديث المسيح الصلاة فما جاء أمره بالقضاء صلاة بأداء الصلاة هي موجودة صلاة وقال ارجع هناك, هناك لكن ما قبلك تقضي الصلاة الماضية. لأن الرجل كان جاهلا كان جاهلا ما أن هذا يبتل صلاة لم يأتي بالركض الذي تصح به الصلاه وان كان اتى بالصلاه نفسه قال لو علمت ان الصلاه من للظهور في ربه فالله مثلا في مثل على انها صحيحه وان ربه زادت حتى ابي تنفع هذه صلاه من فانهم يلزموا في اعادتها لانهم ما داموا بها على وجه الشرعي وهذا على وجه غير شرعي فيلزموا في اعادتها ودليل ذلك حديث المسيء في صلاته لان المسيء في صلاته كان يصليها منذ كان بصبها ويوقظ عيني فينا فيضرب وكانت وهذا لا في <تصفيق> الوقت الذي قال في المدرس والله عليه الصناع قلبي فإلا لمن خلبي الله في عن الرجل الموارد هذا السيد الجمهات فإلا ليسكفل لأسفل معلمك هذا الذي وهو تجمع من الناس الذي يعطيهم كل ما فيهم ويربيهم ويرضيهم ويرضيهم بشغف ونحن على قدر الله من كل ما أي من لا تزيدنا أن تلاعثنا لا ولن يخبرنا الذين أن لكن كان لو الصلاة لو الوثام موجود الآن، ولا ي اما في في من لأن عارف عارف ان فئه الاحساس التي ترك المحمور جاهلت مفرطا فاننا نستخدمه في الفضاء لان الولد عليه ان يسال قال الله تعالى فاسالوا اهل الذكر اني كنتم لا تعلمون وهذا التصديق احيانا يكون طبيبا واحيانا يكون شديدا يكون طبيبا لان لم يطرح حلو على قلبي ان هذا الشيء واجب مثل الله بلدا ويستطيع وياتيهم شيء والى المسيره خمسه عشر والى المسيره خمسه عشر بسنه فكانت لا تقل ولا تقول بناء على ان ترون مثلته عيد خمسه عشر بسنه فهذا تقويم ولكنه صحيح للواقع من ان النبي ولكن قد يقول تخريطا إذا كان لحظوها جهة الأمور ويأخذ اليوم لأن الإنسان لا يقلل إذا إذا جمعه محمدها عشر سنة فإذا إذا الحكومة الثانية تشأل تدريل يقول تطريق لذيذة جد أن يأتي أحد الثاني من هذا الشيء رازع ويقول الله يقول يا أيها الذين كانوا لا أبروح عن الحشياء أن لكم كثبت قلب ولا يسأل ويأخذون حولاً فهذا مقارب بطريقاً شديداً ولا شك لأنه من يعمل وينجم بالمضاء سواء ما فراء البضاء الذي تقال ان الذي قلنا ان المستقيم والمستقيم الكثير امال خطو انه الذاتي الامر اذا الامر شقه اذا الامر شقه يعني كده يتعلق بالكائنات او الاعمال وكان اقول انه يقول التضيق العالم يحدث لأن احضر العمل اعداد بالأسرير يضعينه اثناء جنيه اثناء الثالث بهذه المشطة المهم ان العمل حده يحضر في هذا وخداده أنه لا يمكن ان ترسل اثناء في هذه هذا الشيخ محفظ لنا إيهاد الفجرات بشدة يعني الشيخ فرق, فرق بين المفرط وغير المفرط أما المفرط يلزم لأنه مقصر وأما غير المفرط فإنه لا يلزم بالإعادة هذا إذا لم يكن الصلاة الصلاة الوقت لأنه يؤمن بالإعادة كما ذلك الصلاة يؤمر صوراً بالإعادة في نفس الصلاة أما فيما مضى هذا الذي وقع فيه مشكلة. وهذا اختيار الشيخ رحمه الله تعالى فبعض العلم يرى أن هذا يؤمر بالقضاء مفلقاً طالما نعيش في المدى المسلمين وكذا هذا يؤمر بالقضاء مفلقاً لأنه لماذا لم يسأل لماذا لم يسأل الحقيقة المسألة صعبة هو الذي رجحه الشيخ هنا قريب فعلاً لأن النبي صلى الله عليه لم يعمر المسيح صلاة بحضائم نظر ولم يعمر ايضا المراه مصحادة التي بقيت سبعة سنين سبعة سنة وظن هذا ذنب حيث وأن الحكماء حتماً بها ذنب حيث ولا تصل ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بحضائم نظر فالتفريق بين المفرط وغير المفرط فيه وجه حسن لذا في, في وجه الحسن أما صلاة الوقت نعطي الوقت فنحن نتأمره بالإعادة فمثلا لو واحد جاءت الآن يقول والله صلاه العصر مثلا آآ هذا الناسق الطبي ما انتبه إليه أو ما أعرف أن هذا يلزم نزعف أو كذا اذا كان يضعف فنقول أعد بجوء وأخطمى الآن نقول له أعد بجوء وليه وخطمى وأنه إذا قلوا بأيو الثلجة حتى أتانوا أمات إشبارهم فهؤلاء نعمرون بأنهم تمر على قصر والمحشور أن الكثرة هي هي أجارت عليهم لقبل حتى حتى أنا بسكت صالح عن الاستيانه ليست الجديده بل الاستيانه على ان من نتيجه لا تنبت بها فيها لأن الناس عالم ولماذا قلنا الاستيانه هو المضور عن محلول فالناس عالم لكن بسبب الناس أو من شباب او غير ولا ولهذا ياكل الصلاه لانه مع صلاه المسلم قال إذا ذكرها لا كفاره الأول هو عالم لكن طرا عليه مسلم نعم فهذا يوصف في حجر الواجب اذا ويشينا علمنا بالتعبير العامي وكذلك عوام في بعض الاحيان ما يفوتنا حيث يقولون قلنا بذلك فيه يعني لو ان الإنسان كان معتمدا بالشيء ما نسى له اذن فيه نوع من القصير أو عدم الاهتمام لهذا كان الناس اذا ذكر الواجب هو اقتضاؤهم في نفس الوقت من امتا واذا اخترعت الوقت الا اننا ذكرنا ان التصيد بسبب فزاد السبب فانه فلا مثل لو كذلك على القاومة الموجود أو مع ألف أجارك وهذا أمو تذهب في السنه وهو قول موجود في ذلك وعطيه منها السبب خلاص السبب مثلا لو قمنا بجوز خلافة الكسف فواحد ما هذا تذكر أنت بعدما ذهب هذا الكسف لو خلاص السبب بس ده بس نعم قال هذا الأول الآية للسجنة وهو كل من في نام من نعم حيث أنا بخاري قال لا كفاره لها إلا ذلك جنام عن خلاس المسيئة فلسلوا إلى ذكرها قال مثلا بعد خلاسين بعد خلاسة يقضي ما فاته ليس ما ليس إيه ليس لكن يتعمد لكن لترك الصلاه هذا يدخل في ما المعرفة اهل العلم في حكم من تعمد ترك الصلاة هل يقضي او لا يقضيه يعني الواحد عارف إذن تجربه عارف شاعة فينام وغلب مضحى فرق يدخل في مسألتين هذين من نام عن صلاة النساء فرق لا يدخلش إنما من نام عن صلاة من غير تعمد لما كان يتعمد لا يتعمد ترك الصلاة هذا خطير فعله لأن بعض العلماء حكى كفر في فترة وشهورا الشيخ النباكس من المطعات اللي يضغط المنفذة على ساعة سمعة إلى المعرفة والشمس في فترة الفجر فلا يفتح في أصحق أولي أجل يعني في هذا لكن اللي, اللي ينام من أجل أن يستيقظ ولم يستيقظ لو بعد حتى التمطير ثلاثة فليصل ذلك بالتركيز الحاصل من هذا أن المسيانة أيضا عارض من عوارض يعني التكليف المؤخدة وقال سبحانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فقار قد فعلت الناس وجاء حي لمن نسي فاكل او شرب فليتم ايه صوم انما الله وسقى فالذي يقع الشيء ناسيا مذهولا عنه فانه لا يؤاخذ عليه ان شاء الله القدر هذا إن شاء الله الوقت على الكتب